الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك أعبد وإياك أستعين ادنى الصراط المستقيم صراط الذي لأنعمت عليه عليهم وعلى الظالمين يا أيها الهجدة ومن ليلة الله قليلا نصف ما شئت هي أشد وطر واقوم قيما إن لك في النار سببا طويلا واذكر اسم ربك وتابت إليك تبتينا رب المشرق والمغرب لا واصبز على ما يقولون وهرهم هجرا جليلا وذرني والمكذبين من النعمة وتهدلهم طليلا إن إذا مهلا إن أرسلنا لكم رسولا شاهدا شاهدا عليكم كما أرسلنا السماء فطر به كان وعده مفرولا إن هذه تذكرة فمن شاء تخذ إلى ربي إن ربك يعلم أنك تطوق أذان تسيئ لي ونسلك وتوتة ونسلك وتوتة فَمَنْسِيَ سُنُدٌ مِنْكُمْ من الله وَأَخَرُونَ يَطْرِفُونَ الْأَرْضَ يَبْتَغُونَ مِنْهُمْ خَبْزِ اللَّهِ وَأَخَرُونَ يُغَاطِيُونَ فِي سَدِّي اللَّهِ فَقَرَأُوا مَا تَسْرَمِينَ وَأَئِكُ الصَّلَاةَ وَالْعَذَابَ الْمَقْتَدَى وَالْعَذَابَ الْمَقْتَدَى وَالْعَذَابَ és a